Smillah, الله الرحمن الرحيم يا Ja, الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من minnafsi, uwa, وخلق منها زوجها kub, منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كان عليكم رقيبا.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 ذلك ادنى ان لا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.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 وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فليتقوا الله وَلْيَقُولُوا قولا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى إِنَّمَا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 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد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 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم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 واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا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 Inna matta u batwala u monginina dinaya maruna su abijaharatya summa jatuguna mium kwarivia faula ikajatugu lohuara ihim wakana u mohuari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 Właścicielu, u فَإِن u nas, u nas, شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنَّ أَرَادُوا مُسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجِهِ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُ النَّقِيُّ طَرَفًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْءً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانَهُ وَإِثْمًا مُبِينًا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 INNAHU KANA FAHISHATAN WA MAQTAWAN WA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 وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ في حجوركم من نسائكم kuminisa أَن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 Wielu نَصِيبٌ nich nie وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ Wielu z nich اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شيء عليما.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 والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أَطَعْنَكُمْ فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ ściftum, شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ściftum, حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ ściftum, ściftum, ściftum, اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خبيرا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 وَمَن W hvis لَهُ قَرِينًا ciel, aackspr będą nazżycekako stasi 116. B conclu,anez na alternatywowany i zainteres empresas 117. Boga إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما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 يوما إذ يود الذين كفروا عفر الرسول له تسوابهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا في الصلاه وانتم سكارى فتعلمون ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر او جاء احد منكم من اطي او لمستم النساء فلم تجدوا ما ان فلم تجدوا ما ان صعيدا طيبا كمسحوا بوجوهكم وايديكم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 من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا في الدين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 ALAM ila ILLALZINE YUZAKKOON ANFUSUHUM BAL LLAHU YUZAKKEE MAN YASHAA WA LA YUDHLAMOON FATILA UNZUR KAYFA YAFTAROON ALA LLAHI kadib WA KAFAA BIHI ISMAN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 INNA ALLADHEENA KAFARU BI AYATINA SAWFA NUSLIHUM NAARAN KULLAMA NADJAT JUNUDUHUM BADDALNAHUM JULDAN GHEERAA LIDAUQUL ADHAAB INNALLAHA KAANA AZEEZAN HAKEEMA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 ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل منك قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يصدون عنك صدودا Baka i fa i بِمَا قدمت أيديهم ثم جاءوك bima بالله aidihim summa ja, uka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 وَإِذَا لَأَتَيْنَا هُمْ مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ وَحَسُنَ أُو۟لَٰٓئِكَ رَفِيقًا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 فليقاتل في سبيل الله الذين يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أَوْ يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً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 قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقوى ولا تظلمون فتيلا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وإن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ Wszystkie prawa مَا są bardzo ważne فَمِنَ wszystkich. وَمَا prawa człowieka są bardzo ważne dla wszystkich. Wszystkie prawa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 الفتنة أركس فِيهَا فإن لم يعتزلكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 يا ايها الذين امنوا اذا قربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغنم كثير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 ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين في انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها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 فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلَتَأْتِيَنَّ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلَتَأْتِيَنَّ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا معك حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تغفلون عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيدُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ نَقْرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَآ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 إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ الله وَلَا تَكُنْ للخائنين خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جادلتم عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 ومن يكسب خَطِيئَةً أَوْ إثما ثم يرمذه بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا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 ومن يشاقق الرَّسُولَ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً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 ومن اصدق من الله قيل ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن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 ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقيمون اليتامى بالقسط وما تفعلون من خير فان الله كان به عليما وإن خَافَتْ خافت من بعدها نشوزاً أَوْ إعْرَاضًا فَلَا فلا جناح عليهما يُصْلِحَا يصلحا بينهما وَالصُّلْحُ والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح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 ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ان يشاء يذهبكم ايها الناس ويات باخرين وكان الله على ذلك قديرا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 الأقربين. ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلهوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا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 وَمَن يكفر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضل ضلالا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثم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 الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنْ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِدْ عَلَيْكُمْ وَلَمْ نَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَإِذَا قاموا إلى الصَّلَاةِ قاموا كسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله قَلِيلًا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل بل قبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل